لأمتنا تعازينا تعازينا ودمع فيما قينا وآلام تمازقنا تصبحنا تمسينا تؤرقنا وترهقنا وتلفحنا وتكوينا وتكشف زيف عملتنا وتبطل من دعاوين وتشهد أن واقعنا سراب ليس يروينا وأن ضياعنا بحرا شواطئه بنا مينا نداء في حنايانا حنايانا من سوريا يأتينا يأتينا بإخت الدين صارخة تؤمل نخوة فينا تسائل عن مرؤتنا وتستجد الملايين أجيبونا على عجل فنار بشار تكوين ولست اريدها خطبا ولا شعرا يواسينا اريد ابا سليمان فليس سواه يرضينا فليس سواه يرضينا وخيل العز صاهله وفرسانا ميامينا يجيء وخلفه خبز ليطعمه المساكين يقاسمنا فجائعنا وفي البلوى يواسين ويمسح دمع أرملة وشيخ جاز تسعين وسهم العز في يده يبيد به الشياطين يلقنهم بمقدرة دروس الأمس تلقينا دروس الأمس تلقينا ويقرأ سيفه الأنفال الأنفال ليجتثى المضلين ويدفع كل ناصية تمطت فوق وادين يرمر مساح ما سجدنا يأم يا به المصلين فإن يك خالدا فيكم فما أحلى أمانين وإن عز مطلبه فرب العرش يحمينا فيا للعار يا قومي إذا غلت أيادنا إذا غلت أيا دينا وأدمنا تخاذ لنا تخاذ لنا ولم نغضب لبارينا وخنا اليوم ديمشق كما خنا فلسطينا فهبوا من مراقدكم سراعا وانصروا الدين أعيدوها لنا بدرا ويرموكا وحطينا فنصر الله موعدنا وجنته تنادينا وإن نصدق مع المولى ننا العز وتمكينا ننا العز وتمكينا وادمنا تخاذلنا تخاذلنا ولم نغضب لبارينا وهن اليوم سورييا كما خننا فلسطين فهبوا من مراقدكم صراعا وانصروا الدين اعيدوها لنا بدرا ويرموكن وحطينا فنصر الله موعدنا وجنته تنادينا وإن نصدق مع المولانا العز وتمكينا